لا يتميز بصلات ولا صيام خاصين بل فيه ما في ذلك الشعور من العبادات فحدثنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الله أخر الله له صورة الطوف يعني كما يشير إليه كلمة موراق المأخوذة من البرد والمشتقة منه وأن رحلة عملية شفت الصدر كانت إعدادا وتهيئة لنبينا صلى الله عليه وسلم لكي يستطيع مواصلة هذه الرحلة بهذه السرعة الفائقة كما ذكرنا ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقع له امر الاسراء والمعراج في منتصف سني الدعوة وهذا يعني أن للإسراء والمعراج مكانة خاصة وأن لهذه المعجزة تأثير في الماضي وفي الحاضر والمستقبل فكان للماضي مسحا للجراح ومداواتا للآلام وكان للحاضر تخطيطا وتعيئة وتنظيما وكان للمستقبل وضعا لبذور الامل والنور والامتداد وابعاداً لأي مظهر من مظاهر اليأس وقلنا ان تحقيق هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى النيل والفرات ينبعان من الجنة ومعنى ذلك الندينه المطارد والمحارب في بكة ساعتها لن يظل على هذه الحال وإنما الآمال والاشراقات تظهر في ليلة الاسراء والمعراج فيعي قلبه الكبير صلى الله عليه وسلم أن دينه سيمتد الاودية الخصبة. ويمتد الى وادي النيل ووادي الفراد. وان افريقيا واسيا سيذهب اليهما الاسلام. ويعم نواحيهما وكل جهة فيهما. وده عمر حدث والدعوة مطاربة والاسلام محارب في مكة ولم يمضي غير كثير يعني قريب من عشرين سنة كده بعد هذه الرؤى وفي خلاف سيدنا عمر عرفنا فتح مصر وفتح العراق وكل هذا تم يعني ما خدش قرن ولا قرنين ولا ثلاثة قرون من ساعد الاسراء والمعراج في غاية تفتح وادي الديل وواد الافراد يقل ولا يزيد عام 20 سنة فده كله كله عرف من معجزة الاسراء والمعراج وان الاسراء والمعراج لو يكون للتحدي لمعجزة موسى العصى واليد ومعجزة عيسى في براء الأجمى والأبرص وإحياء الموجة بإذن الله لا لم يكون للتحدي ها. إنما للتحدي في دين الإسلام في رسالة النبي محمد هو القرآن المعجزة العقلية لكن المعجزات الفلسية دي بتأتي تشريفا وتكريما وتعظيما النبينا صلى الله عليه وسلم وليس التحدي التحدي يعني موكذة موسى مثلا عصا يقول له ما هي من العصر العصر تعرفوا تعملوا زيه؟ لا ما عرفش يبقى ايه؟ تحداه يالأب الموتى تعرفوا تعملوا كذا؟ لا يبقى تحداه هل الإسراء والمعركة هذه التحدي؟ يعني يقولون هم عملوا كذا؟ لا الموكذة مثل احنا نقول الموكذة الاساسية والاصلية اللي هي للتحدي في دين الإسلام إنما هي القرآن مسائل المعجزات الخلسية جاءت لتكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأظامه ندخل للسؤال اللي هو قلناه مرة الأولى لماذا أسرية بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولم يُعرك به إلى صدرة المُنتهى وإلى ما هو أعلى وأعلى مباشرة هذا السؤال لا شخص الإجابة <تصفيق> على, السؤال، على السؤال ده يمكن تأخذ حوالي عشر نقاط أو قريبا من ذلك إن شاء الله الأمر الأول انت عرفين ان الرسالة السابقة كانت في بني إسرائيل أخذت الفترة السابقة ها؟ معظمها من, من عند إسرائيل اللي هو يعقود لغاية النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان كل الرسالة في بني إسرائيل آه فاليهود لما تحملوا الرسالة ظلوا فترة يعني وافين لها قائمين بها ثم بعد ذلك انصرفوا عنها وحملوا للتوراة الكمس للحمار يحمل أسفارا وانصرفوا عن القيام بأعباء هذه الرسالة وبشرفها وبما ينبغي لها فكان من حكمة الله تحويل الرسالة تحويل الرسالة أن الناس ما مش بالعهد الواجب عليهم فتحولت الرسالة من ذرية إسرائيل الى ذرية إسماعيل وبالتالي تحولت من أمة لأمة ومن بلد لبلد فكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فحقد اليهود وحسدوا وأنجروا ليس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أذى الله بغيا حسدا أن ينزل الله من فضله على من يشعروا من المعده لابد الرسالة تكون فيها. لابد ازاي؟ يعني ده ما عمتوش بها. لابد كيف يكون هذا امر ضروري عندكم. فتحول الرسالة جعلهم يحقدون ويحسدون. الحاجة فيهم. وطبعا هذه الرسالة المحمدية لابد يكون لها صلاة بالرسالات السابقة بالأشقاطة لما سبق من الرسالات فكان الثهام إلى بيت المقدس وصلا لهذه الرسالات السابقة إيه وصل الماضي بالحاضر وإدماج الكل في حقيقة واحدة يعني دي رسالات سماوية رسالة من عند الله فلا الماضي يتصل بالحاضر ما يبقى الماضي والحاضر اللي هو رسالة النبي محمد تنقذ عن عن سابقاتها لا فمن أجل الوصل بين الماضي والحاضر ومن أجل إدماج الكل في حقيقة واحدة كان الإسراء إلى بيت المقدس إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس الأمر الثاني إن الإيمان في الإيمان ترك فين ترك في بيت النقص أشك ترك بالانبياء اللي أشي ها كل رسول إني لكم أنا أعبدوا الله واتقوه وأطيعون إني لكم رسول أمين وما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون أعيب عليه الأنبياء اللي, اللي حملوا أعب هذه القساة ها الإيمان اللي, اللي ظهر ودرد وقام في بيت المقدس قديما لابد احتراماً له وإجلالاً له لابد النبي صلى الله عليه وسلم يسرى به إلى بيت المقدس احترام للإيمان الذي درج قديماً في هذه البطعة المباركة العمر الثالث كان إسرائيل نبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت نغصر عشان يلتقي بإخوانه الأنبياء في هذا الحفل الميمون المبارك والحفل يعني يعلم يُعرف بالأضواء والصواويل هذا أكرم وأعظم حفل لقائد نبي صلى الله عليه وسلم بإخوانه الأنبياء واتقى بهم في مكانهم بعد في مكانهم يعني إيه معظمهم بعث في هذه البقعة ونزل عليه الوحي هناك ها. فلا بد يلتقي باخوانه الانبياء في اقرب واعظم وايمن حفر مبارك ميمون يلتصفون في المكان اللي هم فيه او قعته فيه لما ننتقل الامر الرابع نجد ان ده مكانهم اه طيب واحد منهم يصلي الواحد منهم آه آه لا لا ده هيصلي اللي, اللي مش من المكان ده ازاي? ازاي انت معروف ان واحد صاحب المحل هو اللي يصلي هل ايوه? لكن ما لما يكون بقى اللي هو اش من المحل هو اكرم واعظم واكثر وتقدمت ها? اذا هو يصلي بهم في مكانهم وفي مسجدهم وفي محلتهم ها? ليصلي بهم في في مكانهم فيكون الإمام الأعظم والسيد المقدم صلى الله عليه وسلم امتهابوا إلى بيت المقدس بيبين كرامته وشرفه وتقدمه على سائر الأنبياء كما لما جبريل يأخذ بياده ويقدم يقدمه لإمامة انه امام امام الانبياء او الامر الخامس ان النبوات ليس بينها تناقض ولا تخالف انما النبوات يصدق بعضها بعضا ويماهد السابق منها لللاحق سابق سيدنا عيسى هو لقول ان رسول الله اليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة هو الشرا برسول يعني من بعد صهوه احمد هي سنسلة سلسلة منتصلة للحلقات كل واحد يسلم للثاني وكل واحد السابق بمهل لللاحق اللاحق بيصدق السابق فلا تناقض ولا تخالف ولا تضاد إنما هي الموافقة والتصديق وقالت في القرآن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا لتؤمننن به ولتنصرنه معكم لتؤمنن به ولتنصرنه فدعوة من عند الله ان كل رسول يصدق ما من سبقه على السابق ان يؤمن بالله. قال أخرتم وأخذتم على ذلك مصر عهد ويثاق. هل أقررنا؟ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيد. الله شاهد، والأنبياء شهود على هذا القرار وهذا العهد. فذهاب النبي صلى الله عليه وسلم يبين صلة النبوات بعضها ببعض وأن السابق يمهد للآخر. لا <تصفيق> السادس الأمر السادس النبي صلى الله عليه وسلم يتسلم منهم مفاتيح بيت المقدس أنا كان معاهم يعلمش المفاتيح اللي هي اللي, اللي بتفتح الباب لا يعني توجيه بيت المقدس وقيادته بعد أن مهدوا له الجو وعبدوا له الطريق بعضهم معظم لهذه الرسالة لأن بشاره بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت في التورال وكانت في الإنجيل الأمر السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاي يكمل البناء في بناء نعم الأنبياء بيضعوا كل واحد منهم لبناء في هذا البناء فلما يقول النبي وضع لبنا يبقى الزبل الأخيرة نصف موضعهش إلا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى القاموس في بيت المقدس بديء إكمال البناء كما قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا وضع لبنة في زاوية من الزوايا، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. مثلي ومثل الأنبياء قبل الأنبياء بيد مثل للالتظام والتصاف و. أن الرسالات يكمل بعضها بعضا وأن الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات كل ده يصور بالمثل ده مثلي ومثل الأنبياء قبلي مثل رجل بنا بيتا فأحسنه وأجمله إلا مرض على بنا طوغة واحدة بزاوية من زوايا يدخل المبنى وقالوا يا خدام المبنى كميل طبعا ايه ايه كامل من كل حد فيش لبس الطوبة الأخيرة دي ما, ما تطعادش لبس فهل لا وضعت هذه النبنة هانا تلك النبنة ال... الطوبة الأخيرة دي هانا تلك النبنة وانا خاتم نبي اما يروح البيت المقدس يكمل البناء ويبين ان الغسل جماعة واحدة وان لا يتم تكاملهم وبناءهم إلا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك الإقران لآمل الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل لا نفرق بين أحد من الرسل والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم قجرة ولذلك احنا عندنا الإيمان بالموسى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان بعيسى، الإيمان بسائر الرسل، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبدأ جاي في المغادرة يتم البناء إكمال البناء. كل نبي كان يقابل ااا محمد صلى الله عليه وسلم في أي سماء ويقول له مرحبا بالإيه؟ بالنبي الصالح والأخ الصالح. طبعا إلا آدم يقول والابن الصالح، وإبراهيم يقول والابن الصالح. آه؟ فسواء الابن الصالح أو الأخ الصالح. يدل على التحيات المتبادلة بين الأنبياء الجميع <تصفيق> فيبقى كان سراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ليتم ويكمل البناء الذي ابتدأه إخوانه الأنبياء ولم يبقى فيه إلا لبنة فهل وضعت هذه اللبنة فكان رسولنا الكريم تلك اللبنة وكان خاتم النبيين إذا يأتي الموضع السابع اللي هو إكمال البيان هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر وأن الصلة بين الأنبياء صلة وثيقة لا يمكن أبدا التفرقة بينها العمر الثامن <تصفيق> ان الرسول صلى الله عليه وسلم الى البيت المقدس علشان يبقى هذا المسجد من من التراث الاسلامي كمان هيبقى له كيان في الاسلام يبقى اصبح المسجد الاقصى من التراث الاسلامي نعم يعني التراث الاسلامي يعني زي ده يعني له خصائص معينة له خصائص معينة اسلاميا فمن اول خ... نصائس ان إن هو القبلة ال القبلة الأولى يقولون هو يعني قلة قبلتين آه المسلمون يتوجهون اليه بعد بعد هجرتهم من المدينة ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً تمرضة في الصعيد أحل وبعدين تحولت القبلة الى الكعبة لكن السؤال لما قرر الصلاة مفروضة في في في مكة كانت دواكف لسين الأيوان لو قلنا أولوا قبلتين يبقى كانت الصلاة هي خبت المقدس في مكة هكذا قال بعض لكن الكثير بيقولوا ان الصلاة كانت في مكة في الجعبة وان الـ الـ الـ الـ الـ القبلة تحولت لما ذهب المسلمون إلى المدينة ها مكث المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهر كنما حولت الى الجعبة حصل... حصل ايه يبقى حصل نسخين نسخ الاولاني انه هو لما كان المسلمين يدعونه اعبواهم في مكة لما راحوا للمدينة حصل النسخ الاول يحولوا الى ايه بيت المقدس ومكثوا ستات عشر شهرا او سبعة عشر شهرا ثم حصل النسخ الثاني ان بعد هذه السطرة تحولوا مرة اخرى الى الكعبة وده رأي الكثير ان حصل نسخيل في في القبلة يبقى كلمة اولى القبلتين فيها تجاوز شوية تجاوز ها؟ معلش معلش ان تجاوز يبقى, يبقى يكفي ان المسلمين جعلوه قبلة او قمروا ان يجعلوه قبلة 16 شهرا او 17 شهرا يبقى انها اصبح من التراس الاسناني ولا أصبح له ميزة في الإسلام ولو كيان على سائر المساجد العمر الثاني أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى آه. يعني أنت ما تروحش تشد الرحال من من مسجد في الساروء إلى مسجد أبو بكر وتقول لا الصلاة في مسجد أبو بكر أفضل مثلا أما روح له مخصوص لا في درس في خطة في وليمة في طبيخ اه ما عنيش لكن يعني تفهم ان المسجد له ثواب اكثر لا لنشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الاقصى المسجد الاقصى <تصفيق> اللي يشد الرحال الى مسجد غير الثلاثة يبقى قاسم يشد الرحال أو يعزم أو يفكر ان المسجد الاقصى على المسجد الثاني الا ثلاثه مسائل الأمر الثالث ان المسجد الاقصى بياخد آآ, اا على آآ سائر المساجد بعد المسجدين صلاه المسجد الحرام بيبي 1000 صلاه صلاه المسجد النبوي ب1000 صلاه الصلاة المسجد الأقصى وأصبح من التراث الإسلامي ومن المساجد المعدودة في الإسلام ولا لابد أن يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى عشان يأخذ إليه الحقوق والميزات اللي له في الإسلام ده من الأسباب الأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى هذا الأمر الذي يصبح من المساجد المعروضة من التراث الإسلامي من الأشياء التي يعتني بها الإسلام. ال الأمر التاسع لما لما يخرج بالنفس وسلم إلى المسجد, الإيه؟ المسجد الحرام إلى صدرة المنتهى هو اللي عرف المشركين صدق النبي. هاي يقولون وهي صفر إلى السماء الأولى صفر إلى السماء السابعة صفر إلى صدرة المنتهى. طب هم عارفين إيه عن الحجدي؟ لكن لما يخرجون إلى بيت المخت. هم رشلة الشتاع والصيف اه هجال يروحوا للشام كل سنة معالفينها كوي انا اعرج بيه بيقولوا له صف لنا ايه مش عارفين حاجه صف لنا بيت المقتف ها يا ترى لما كذبت قريش وقالوا له ازاي ازاي شهر المصعدين وشهر منحدر وحقك الموضوع. هو بيقول تجلى الله لبيت المقدس. فطفقت واصفه اليهم وانا انظروا أنظر اليه. طيب هو ينظر اليه. جاءوا بيت المقدس قدامه. ها? وانظر ينظر اليه. ويصفوه لهم. جزءا جزءا وبابا بابا. باب. ولا عين النبي صلى الله عليه وسلم. السياف والدفار والوئادة والنجاد وتخطط الأنهار والسدود وذهبت إلى بيت المقدس وبقى شايفه وهو في مكانه وصف القيامة إليه ويوظفه كده الأمرين ضيب في حق أما كون بيت المقدس ينتقل إليه تأمر بسيط عرش بالقيس انتخذ في لحظة خلال الذي عنده المجتمع انا اديك بيه قبل ان يردد اديك ظرفك ها فنقل الاكسام الضخمة في لحظات عمر ايه معروف ها ها هنقول تحول البيت الى طاقة ثم تجمعت الطاقة مرة اخرى وهذا يكسب ها بمقتضى الكلام اللي لان الحديث لا العمر الثاني ان بشر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذهب هو الذي تخطى كل هذه الحدود والسدود وذهب الى بيت المقدس وكان بيت المقدس قدامه ها وده ايه الحجره <تصفيق> المراجع التلسكوبيه تنقل الى مسافات بعيده وده وده كل الحاجات دي والعلم الحديث والتلفزيون ده كذب يعني كله كذب بيقرب الموضوع ده لكن يعني تجارتهم وأنها في المكان الفلاني وأنها ستقدم يوم كذا وكذا ها؟ تقدمها جمل, جمل رمادي أورق ها؟ ففي اليوم المحدد قال قائل ها هي الشمس قد طلعت أو هي الشمس قد أشرقت ها؟ وها هي العيل, العيل قد أقبلت يتقدمها جمل أورق كما قال محمد فظهرت معجزة هذا هو العمر التاسع اللي هو ان اسرية بالنبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس ليمكن المشركين من ان يسألوه عن وصف بيت المقدس فاذهر صلى الله عليه وسلم العمر العاشر ان المسجد الامصى بني بعد المسجد الحرام باربعين سنة, سنة كما يرد في اي مسجد وضع للناس اولا قال المسجد الحرام قال صمعي قال المسجد الأقصى أو بيت المقدس، قال كم بينهما قال 40 سنة فهمل المساجد المباركة القديمة اللي يجب محافظة عليها وإذا ك النبي صلى الل hashtags تسلمها من إخوانه الأنبياء أمانة فسلمها الأنبياء وسلموها للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قام بدوره لتسليم هذه الأمانة لأمته ليحافظوا عليها ولا يفرطوا فيها كما فرطوا بنو اسرائيل ها حيث فرطوا وأرسل الله عليهم من عذبهم ومن غرقهم سوءاً عذب مرتين، ها تسلمت هذه الأمة الأمانة، فهل حفظت أمانة نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ هل حفظ أمانة نبيهم هذه الأمة؟ مفرطة ومضيعة وأن الألف مليون مسلم ضيعوا أمانة رسولهم صلى الله عليه وسلم فالذي الذي لا, لا يخلص بيت المقدس أو لا يفكر في تخلصه فهو خائن غادر ناقض العهد العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ده لابد أن نعيه في ذكرى الإسراء والمعراج خيانة هذه الأمة لعهد نبيها وأمانة نبيها هذه الخيانة وهذا الغدر والنقض للعهد بينهم وبين رسوله والكريم صلى الله عليه وسلم فقل مسلم يجب أن يعرف أن في عنقه هذه الأمانة وأنه خان وغدر ونقض العهد وإذا لم يفكر في تخليص بيت المخدس يبقى مرتكب لهذه الآثام من خيانة وغدر ونقض العهد النبي صلى الله عليه وسلم تلك بعض ذكريات إسراء ونورج أو الإجابة على سؤال لماذا لم يخرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من البيت من المسجد الحرام مباشرة إلى سد المنتهى وإنما أسرى به إلى بيت المقرن. فكانت هذه النقاط العشرة اللي أفاد الله بها جل وعلا فعلينا أيها الإخوة علينا أن نستيقظ من نومنا العميق وأن ننتبه من هذا السباد المتواصل وهذه الغفلة التي دامت كثيرا علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب وأن نعلم أن ها الأيامنا محسوبة علينا فلا نضيع أوقاتنا سدى ولا ترضي الأيام والليالي دون أن نستغلها في عمل صالح في ذكر الله في البعد عن المعاصي والإقبال على طاعة الله جل على وعلى عبادته علينا ان نضيع اوقاتنا او نستغل اوقاتنا في هذا الامر وان نحرص على ان نبتعد عن المعاصي وان نتقرر الى الله بطاعته بالحرص على الفرائض اولا ثم الاكثار من النوافل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا منا صالح عمل وأن يوفقنا إلى ما يحبه أخبار وأن يجعلنا من أهل الحق ومن الذين يتبعون القول في, القول في يتبعونها حسنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والصلاة عليكم ورحمة الله وإيبارك سيدنا ونباتك حسنا <تصفيق> <تصفيق> كلام في الدين، الصلح، تعالى رسول الله عليه وسلم، هل أتم الصلح؟ أو أتم, أو أتم تطبيع معهم؟ ما <تصفيق> فيش حاجة يسمع لدي حاجة اسمها تطبيع، ده كلمة حديثة لكن الصلح كان صلح الحديبية، كان الصلح بينهم وبين يهون يعني عقد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المعاهدات والصلح ده <تصفيق> بعد طيب او كده معناها ان احنا نعمل نعمل يعني حاجات زيهم نتقرب, نتقرب, نتقرب معاهم في في الثقافه انا خربت معاهم في السياحه خربت معاهم في الزراعة الزراعه انا معاهم في تبادل السلع اندماج يعني هذا ده يعني التزيه التطبيع اه هاي جهاز التطبيع معناه لا لا لا لا لا يجوز لا يجوز التطبيع التطبيع معناه نسخ نسخ لشخصية الدولة ومسخ صغير للشخصيه الدينيه معناه محو محو للشخصيه كما هم يريدون جزاك الله كل خير شي صوتك يا مولانا أيوة. هل عند حضرتك تعليق عن النت النتائج الأخيرة للانتخابات في مصر تعليق ايه؟ يعني يعني بالنسب إحنا يعني بالنسبة بالنسبة بالنسبة لل حدث يعني وال النصرة لا أبدا إحنا دي دا دا بيصدق بيصدق اتجاهنا وكلمنا من أول اللي موضوع مقتل والحاجات اللي هم بيعملوا ديا ما هو الا آآ آآ يعني آآ محاولة لبقاء حكمهم وملكهم. لكن في الحقيقة لا ديمقراطية عندهم ولا حرية ولا شيء من هذا. والمعارضة متخذة فطار علشان يقال ان احنا عندنا الرأي والرأي الاخر. كل هذا يصدق ما قلناه سابقا. بأن هذا الحكم استبدادي وأنه يحكم بالحديد والنار وأنه يحكم حكما بوليسيا وكل مظاهر الديمقراطية ما هي إلا ادعاءات فارغة ونحن بنهمس بنهمس في أذن الإخوان ونقول لهم ألم نقل لكم ذلك من قبل ها نعم نحن نهمس في أذنهم ونقول لهم احنا يعز علينا ما حدث لكم لكن يعني قلنا لكم هذا <تصفيق> ان دخولكم في مجلس الشعب لن يمنع هذا الحكم من البتش بكم باعتباركم منسوبين الى الاسلام فكل من هو, ما هو اسلامي سيقطش به وما هي الا مراحل آآ آآ يعني تتخذونها بدل ما يقطشوا كل مره واحده بيرتشوا واحد بعد واحد جماعة على الجماعة وخام عليهم ان يقول اقلت يوم ما اكل الثور الابيض ها فقد اكل اخوالهم اخوال لهم من طمر وهم يوكلون الهاتف طب يعني يا مولانا يعني في بعض يعني اتجاهات كدهات يعني آآ آآ يعني بالشماتة أو شيء من من هذا القبيل يعني فهل يصح ذلك؟ لا هذيش ما تلحق أحد هذيش ما تجتمعون بس يعني بن بتقول لهم إنك يجب ينتبهوا للدروس السابقة قبل ان يقع بهم مواقف بس هذا تزشمته يعني دولة مسلمين ونس يعني قائمين بالتعاون فمش ما أحد الشماتة مش لحق أحد لا لش متوقع أحد وإنما اللي دماغلت لك أن نحن نبذ من أهمس في ودنهم حتى من أهمس في ودنهم وقلهم يعني كان يجب أن تستفيدوا من هذه الدروس قبل هذا الوقت تعرفوا أنه لن يغني عنكم اشتراككم في مجالسهم وما يدعونه أو يقولون إنه حرية أو ديمقراطية أو نحو ذلك بيعط الله سيكم إن في العيّة سلام عليكم ورد الله وبركاته حضرة فظولب المسجد الحرام بينه بين المسجد الأقصى 40 عام في, في, في, في الوقود يعني مسؤول الله سلام أي مزجد وضع للناس أولاً قال المسجد الحرام نعم. قال ثم أي قال المسجد الأقصى قال كم بينهما قال 40 سنة. طب بالمسجد الأقصى المسجد الحرام بني في أيام آدم زمس... لا لا ال ال الصحيح ال فيه نصوص صريحة إبراهيم سيدنا إبر إبراهيم هو اللي بنى عليه السلام فهمنا إبراهيم بعد مر بعد أربعين سنة هو اللي بنى ال ال المسجد الأقصى وهم حد من أبناءه من أبناء إبراهيم لأننا مرة سمحت إنه هو فيه إنه هو أقام البنيان بس هو كان موجود يعني م. يعني إبراهيم عليه السلام أقام يعني ب إنه كان موجود في المكان ده م. وهو قام أقام القواعد يعني آه. كلام صحيح هو يعني هو كان موجود أبو إبراهيم عليه السلام مين؟ كان موجود قبل إبراهيم هو إذا؟ من المسيح حرام؟ لا يعني هو أقوم يعني بناء. هاي يوم من إيه؟ يعني ما قاموش ما و... مكنش مكانه لا لا لا بالدواء لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئاً وطهر بيتي فالله سبحانه وتعالى أعلمه مكان البيت وهو أقوم بناءه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيته انه ادم او الملائكه او حاجه ما فيش نصوص واضحة وصريحة في هذا الامر لكن هناك نصوص واضحة او صريحة في هذا الامر في القرآن واضح في ان اللي بناي اللي بناي ابراهيم وبعدين بعد بعد 40 سنة ابراهيم نفسه هو اللي بنى البيت المقدس يا حد من ابنائه هو اللي بناه ذلك بعد 40 سنة من بناء المسجد الحرام بارك الله فيك أبو نعيم. السلام عليكم. الحمد لله. إن شاء الله حضرتك ذكرت إن في رضي ربي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى الثلاث مساجد. ما المقصود بالحال هنا؟ هل الرحال بسبب العبادة فقط؟ فإن كان ذلك فحضرتك قلت يعني فلا صح الشد الرحال إذا مسجد آخر. فماذا تقول حضرتك يعني تفصلينا؟ بالنسبة للاعتكاف احنا في اخوة في مصر معينين او بيشدروا حال او مثلا بيقصدوا بالاعتكاف بعض المساجد المعينة اللي هي بيضع فيها للاعتكاف فحضرتك والتنية هنا بقى توقض ازاي يعني لا يعني هو اذا كان إذا كان تجمع مثلا ناس بيقى عرفوا الفطار والصحور ناس بيقى القرآن ديوا في الشدر الرحال عندما <تصفيق> رايحه نمل للعبادة بس ايوه لو سمحت عايز حضرتك بس توضح لي الرحال هنا مقصود بيها ايه الرحال يعني اي العباده فقط اه ايوه في المقصود بيها في ايه في ان الانسان يقبل بكليته وبنفسه ومعناه في الحقيقة يعني حزم الحقائب والاعداد لهذا وعاده تذكره السفر وبذل الجهد ودفع المال والحاجات دي كلها لكن يتوج هذا كله بالاقبال بالكلية بالنفس والقلب نحو هذا المسجد طلبا للأجل والثواب والطاعة كل ذلك لا يكون إلا لتلاث المسجد تولي لكن علشان أروح مثلا مثل مسجد في البطارية أو في مصر الجديدة أو في العظهر هذا المسجد بيتم الصلاة بيقرأ كثيرا قرآن بي بي اتفع بي, اتفع بي, اتفع بي, اتفع بي تهجدوا تهجد هاد طيب لا ليس كل ليس فيه شد الحال وإنما فيه إدمان للعبادة فقط. الله يسامح. إزاي كل خير. ما تبغى. سمالان. هاه. ها. الصحيفة ها. اللي كانت مع سيدنا عمر رضي الله عنه ها. اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال المفروض م... المقصود منها ان الواحد ما يقراش في في ديانات أخرى. لا يقرأش إلا إذا كان إلا إذا. بس. إلا إذا كان محفظ لو عاوز مثلا يقرأ شيء عشان خاطر يعني يقلي دعوة ال ال أي ولكن واحد زي الشيخ مكايد مثلاً. لسة لسة لس. لسة مثلا لسه ما خلص القرآن. لسه. لسه ما رش <تصفيق> جدول صلاحين كله. لسه. لسه ما رش مثلاً الأربعة النووية. لسه. لسه ما رش خد بلد. لسه. وبعدنا بصلنا إلى معاذ اللي كيعمل بقرا فيه. هلا تاني ليه. لا يعني, يعني. يعني لسه ما تحسنش يعني آه! يعني لابد الواحد يتحسن علشان لما يجد عقائد فاسدة العقائد فاسدة ما شدوش لا. لأنه سعاد يقول عقائد فاسدة آه. لها رونق وده مش عارف ايه فلانش عارف حاجة تشدوا لابد يكون محصن ويستطيع يرد عليها ها؟ آه. يرد على باطلهم على شبعهم على طلالاتهم طب انت هرد عليهم من, من, من كتاب بتاعهم هم لا لا أنت لابد لابد يكون محصن بمعنى يكون عقده صحيحة. لا تشدك هذه العقائد الفاسدة. لا لا. ولا تأخذك لباطلهم هذا الموضوع. لكن مقارنة الأديان وإطراح الأديان هي فيها فيها بيان لحسن الإسلام وسوء الأديان الأخرى. نعم. يا مولانا الله يكرمك. احنا فاضل جزء بسيط في الشريط يعني يا ريت حضرتك تكمل لنا قراءة ان شاء الله اي اي اي اي يعني هو فاضل جزء بسيط يعني في الشريط اه. تكمل مثلا بقراءة سورة الصف بيد الله فيها تقرأ منين الصف الصف نعم <تصفيق> عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 الذين يقاتلون في سبيله صفا صفاً كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلم ماذا هم أذاه الله قلوبهم الله لا وعد القوم الفاذقين وإذ قال أيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم صدقا مصدقا لما بين دي من الطورات ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا زحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام اللهم لا يعد القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرثر رسوله بالهدى دين الحق ليضحره.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 جنات عدن ذلك الثوج العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا ما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمر الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة